استدعاء حامل الراية ارتفعت الشمس قليلا فرفع ابن الخطاب رأسه رغم طوله تطاول في ذلك الصبح المنعش على قائده صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الراية يقول ما أحببت الإمارة إلا يومئذٍ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها إنها لحظة تشبه تلك اللحظة في غزوة أحد حين رفع القائد صلى الله عليه وسلم سيفه أمام الصف وهتف من يأخذ هذا السيف بحقه فتطلع الجميع. فلم يعطه لأبي بكر ولا لعلي ولا حتى لحمزة بل أعطاه لأبي دجانة إنها مناسبات للتميز وفي كل مناسبة تميز لصحابي فمن هو صاحبها اليوم؟ اصطف الجند صفوفاً من الحماس والفداء أمام قائدهم صلى الله عليه وسلم الذي هتف مطالباً بإحضار اللواء فأحضره أحد الصحابة وسلمه له ففوجئ المجاهدون به ينادي على اسم ليس بين الصفوف ولا ضمن الترشيحات على اسم لا يستطيع تبين طريقه فضلا عن القتال هتف صلى الله عليه وسلم فقال أين علي؟ خيم التعجب فعلي لا يستطيع القتال فقالوا يشتكي من عينيه يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إليه فأتوني به أدركوا أنها كرامة له حين لحق بالجيش رغم مرضه وعذره فتوجه سلمة بن الأكوع لإحضاره فوجده في حال يرثى لها كان أبو الحسن يمسك بحجر الرحى أعلى ويديره على الأسفل يطحن القمح أو الشعير مكتفيا من المعركة بشرف خدمة المجاهدين ونبيهم صلى الله عليه وسلم وقف سلمة على صاحب الرحى فسلم عليه فرد علي السلام فأخبره بنداء نبيه له نفض علي يديه ونهض ومد إحداهما لسلمه الذي أمسك به وصار يقوده ولما وقف أمام القائد استبعد علي خوض المعركة ففوجأ بالقائد صلى الله عليه وسلم يطلب منه أخذ الرأي فاعتذر علي وقال يا نبي الله ما أكاد أبصر فنحنا صلى الله عليه وسلم نحو عينيه فنفث فيهما ودعا فبرأ كأن لم يكن به وجع ثم هز الراية ثلاثا ثم دفعها إليه قبض علي على الراية وتنفس صباحا جديدا وأشرقت الدنيا في عينيه فأمره صلى الله عليه وسلم أمرا ينضح بالانتصارات أمر كالسيف امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك شد علي قبضته على الراية وانطلق بقوة وثبات نحو الحصن وفجأة تذكر شيئا فتوقف لكنه لن يلتفت تذكر الرسالة التي أخرجت نبيه من مكة فهو لا يحتاج إلى دماء هؤلاء اليهود الخونة ولا إلى أموالهم لذا ودون أن يلتفت صرخ ووجهه باتجاه الحصن وظهره للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس فهتف به صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم هتف صلى الله عليه وسلم بذلك رغم خيانتهم له أربع مرات فما خرج للانتقام منهم، ولا لسفك دمائهم، ولكن السكوت على خيانات هؤلاء اليهود، معناه التخلي عن مسؤوليته تجاه شعبه ودولته،